ما الله بركك يحفظكم شيخان الله يبارك فيكم حياكم الله الله يبارك فيكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد هذا المجلس السادس ما شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابرية رضي الله تعالى في شرعيه على كتاب التوحيد. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس بعد عصر الأربعاء الخامس من شهر جمادى الثاني للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة ألف من الهجرة وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يرتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله اتخذوا أحدى رهم رهبانهم أربابا من دون الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه... نعم وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أسمعين هذه الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة اللا اله ايضا الله ليس العطف هنا للمغايرة بل العطف هنا لتوكيد المراد sikking فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا راشق إلا الله لكان شهدا عليهم لأن القوم مقرون بهذا مقرون لأن الله منفرد في الخلق والرزق والتدبير والملك. المشركون يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن من قالها وجب عليه خلع كل معبود سوى الله عز وجل. ولهذا لم يقودها وبهذا التقرير تدركون ان جسير لا اله الا الله بما تقدم بانه لا خالق الا الله ولا راشق الا الله جسير باطل أن أبا جهل وأضرابه من صناديد الكفر مثل أبي لهب والوليد بن المغيرة وأبين وأمية بن خلف وأنثالهم ماتوا على التوحيد فوجب إذن في تفسير هذه الكلمة كلمة الإخلاق الرجوع إلى الكتاب والسنة فقد دلت الآيات التي ذكرها المصنف إجمالا على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأن كل معبود سواه باطل وها هنا سؤال عرفنا أن تفسير لا إله إلا الله بإثبات تفرد الله بالخلق والرزق والتدبير والملك معنى باطل وأنه غير مراد فما صحة تفسيرها بأنه لا حاكم إلا الله والجواب أن هذا من وجهين الأول أن هذا التفسير محدد فلم يأتي به نبي ولا ورسول ولم يقرره دعاة الحق والبصيرة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل كانوا مؤبقين على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق الإجراء والوجه الثاني أن الحكم أنه أنت أن الحكم لله داخل فيما جاءت فيما جاء به القرآن والسنة داخل فيما جاء به القرآن والسنة فهو ليس م... ليس للا إله عند الله ولهذا يقول أهل العلم الحاكمية من حيث أنها من معاني غضوبية الله إن هو المتفرد بالحكم هذا داخل في توحيد الغذوبية ومن حيث ان الحكم بالكتاب والسنة عباده لله عز وجل هو داخل في توحيد الغذوبية ولكن الخوف لهم مقصد في تفسير لا إله إلا الله بأنه لا حاقب إلا الله وهو تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا عرم ضبط بضوابط الشر كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة العلم والإيمان والدين فإذا تقرر هذا فإنّه يتحتم علينا أن نظر في الآيات التي استدل بها المصنف. على تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله الآية الأولى آية الإسراء أولئك الذين يدعون يهتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب والمعنى أن أولئك المدعوين من دون الله من الصالحين وفيهم الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من صالحين عباد الله هم يتنافسون فيما يقربهم إلى الله العسور ويشارعون إليه وهذا هو ما بينه بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي ما يقربهم إلى الله من فعل الطاعات والشناب المنكارات وقد جاء في سبب نجول هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم, الجن فاسلم الجنيون وبقي أولئك يعني الإنس على عبادتهم فبان بهذا ان معنى لا اله الا الله هو اخلاص العبادة لله وعده وانه لا شركة له وانه لا شركة لأحد فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسم الآية الثانية آية الزخرة وهي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لقد وقد صدع الخليل عليه الصلاة والسلام في قومه بأنه بريء من عبوداتهم إلا معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى وقوله إنني براء مما تعبدون يطابق لا إله وقوله إلا الذي فطرني يطابق الإثبار إلا الله فيتحصل أنه أعلن فيتحصل أن الخليل صلى الله عليه وسلم أعلن وصدع لأنه ليس له إله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا متفق عليه جميع النبيين والمرسلين، أخذوا أخذوه عنهم أتباعهم من أصحابه ومن بعده الآية الثالثة آية براء وهي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله تمامها والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله وحدها الآية هذه الآية يوضحها ما اخرجه الترمذي وحسن واخرجه غيره وهو لا يكل عن الحسن بمجموع طرقه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلها به الآل قال قلت لسنا نعبدهم يا رسول الله قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمون قلت قال أليسوا يحلون الحرام فتحلون قال بلا قال فتلك عباد فماذ بهذا أولا مطابقة الآية ركني الشهادة لا إله إلا الله ركني كلمة الإخلاص وذلك في قول وذلك في قول وما أمروا إلا ليعبدوا إله الواحد وهو الله سبحانه وتعالى والمعنى وما أمروا بشيء يعني لا إله أمر بشيء إلا إله واحدا يعني إلا الله وثانيا أن عباد أن عبادة الرهبان وهم عباد النصارى والأحبار وهم وهم عدماء اليهود هي في طاعتهم حين يحرمون الحلال ويحلون الحرام وهم يجب التفقل إليه شيئا هذه الطاعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة له وهو أن أولئك الذين أطاعوا الرهبان والأحبار التحريم لتحريم الحرام وتحريم الحلال على طريق احدهما من يعلم ان هؤلاء احبار قد بدلوا دين الرسل فوا فته محتقدا ما يأمرون مبخ من تحليل الحرام وتحريم الحلال فهؤلاء مشركون وهم عباد لأولئك الأحباء والرغبة وإن لم يكونوا يصلون لهم أو يصولون لهم هم حباد القش الثاني، ويقال الضرب الثاني، من يوافقون الرهبان والأحبار في التحنيل والتحريم غير معتقدين ذلك. فعلى سبيل المثال يأمرونهم بشرب الصابري لا ولا يعتقدونه. وينهونهم عن أكثر الطيبات ويحرمون حريم الأكثر الطيبات فيكفون عنها طيب المعتقدين يحرمون فهؤلاء فساق هؤلاء فساق الآية الرابعة آية البقاء وهي قوذه تعالى ومن الناس من يتقن من دون الله أنداع يحبونه كأب الله والذين آمنوا أشد حب لله مطاقة هذه الآية للترجمة في بيان شرك في بيان نوع من أنواع الشرك. وهو محبة الأنداد يعني الأصنام سواء كانت الأنداد عقلة أو غير عقلة غير العقلاء الأحجار والأشياء والعقلة كالمعبودين من الجن والإنس نعم فمحبة هؤلاء الأنداد فحب الله هو شرك في المحبة محبة العبادة التي تستلزم الإجلال والخضوع والتعظيم وهذا هو ما يناقض لا إله إلا الله وذلك أن هذه المحبة عبادة لا تصلح إلا لله وينبغي هنا أن يبين أنواع المحبة أعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن المحبة أقشار مستلزمة الدل للمحبوب والحضور له وإجلاله مساواة لله أو تفضيلا له علما، فهذه محبة محبة عبادة لا تصلب إلا لله ويجب إخلاصها له سبحانه وتعالى. الثاني محبة إشراق حبت إشفاق وهذه كما يكون بين الأولاد وآبائهم وأماتهم فالكل يشفق على الآخر ويخاف عليه أن يصيبه من المكرون ما يصيبه وكذلك تكون أحيانا بين الأصحاب ولا قارب فكل يشق على الآخر الثالث محبة إلف وهذه ضابطها البناء على المصالح من أهل الشرف بالتجارات أو المهن كطب والهندسة وغير ذلك فهؤلاء تكون بينهم محبة بقدر ما استدعيه حالهم تجدهم على اتصال ببعضهم ويتفقد بعضهم بعضا ومنها لحبة الزملاء في الطلب فاذا انتهى داعي هذه المحبة انتهى ما بينهم لأنهم كان يجمعهم أمور أو أمور معينة يتبادلون خلالها المصالح والمنافع هنا تكون بينهم محبة على قدر ما يتبادلونه من المصالح والمنافع فكثير من الطلاب إذا ترك المرحلة أو تخرج فيها وطارق زملائه تصلت بينهم إلا إن كانت تربطهم محبة في ذات الله هم لا ينفصلون عن بعضهم وإن بعدت بينهم وإن باعدت بينهم الشقة الرابع محبة طبعية وهذه كان حبة الإنسان لأنوار من الأشربة والأطعمة ومحبة كل من الزوجين الآخر فهو يبدو له ما يجب عليه من شقة هذه محبة طبيعية الثلاثة الأنواع الأخيرة ليست من العبادة في شيء فالمحبة التي عابها الله سبحانه وتعالى على الكبار هي النوع الأول وهي أنهم يحبون أندادهم كأب الله فهم يحبون الله ويحبون أدانه فكيف بمن يفضل محبوبه على الله عز وجل؟ كيف بمن لا يحب إلا مد؟ هذا أشد وأعظم. وقوله والذين آمنوا أشد أشد حبا لله فيها أولاني اهل العلم احدهما والذين امنوا اشد حبا لله مما محبة المشركين لاندارهم لان محبة المؤمنين لله محبة خاصة ومحبة المشركين لله محبة مشتركة وقد علم من دين الله بالضرورة لدى كل مسلم ومسلمة أن الله لا يقبل عملا كان معه فيه شرك بل الشرك محبط جميع العمل والقبر الثاني والذين آمنوا أشدوا أبدا لله مما محبة المشركين لأندابهم وهذا هو الأول عندي أرجح وأمرأ والعلم عند الله سبحانه وتعالى هذا تقرير مطابقة الآيات الترجمة من حيث المعنى والمغمون بقي الحديث الحديث تضمن أولا الحق على قول لا إله إلا من قال لا إله إلا وثانيا أنه لا عبرة بالقول وحده بل لا بد أن ينضم إليه أمر أخر حتى تتحقق بالمرء كلمة. كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله وما ذلكم الأمر أمنكم أدرتموه وليه أن عاشر الشامعين من المسلمين والمسلمات هو قوض هذا في قولي وكفر بما نعبد من دونه الأمر الثالث أن أن يعني يا خالد؟ نعم أقول الأمر الثالث وهو أن تحريم دم طائل لا إله إلا الله مشروط بالكفر بما يُعبد من تُن الله فإذا لا بد هي قول في خلال الهدى الله من مجموع النصوص في هذه الترجمة وما هو في معناها من أمه أولا الأول أو الثاني المعنى I not there. الإسلام وحسابهم على الله تعالى وذلك أن الجمع ممكن بحمل حديث الباب على ما كان أول الإسلام فإن الناس كانوا مدعوين إلى قول لا إله عز الله ونبذ الشرك وحديث ابن عمر مشمود على آخر الأمر وهو أن ناحلها إذا الله لا بد لها المكملات وهي الصلاة والزكاة وجاءت آية نصوص أخرى قيل الحسن رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة بلى قيل الحسن رحمه الله أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وبرطها فإذا هذه الشهادة لها حقوق وبروح تكمل العمل بمكتبعها وقيل الوهد بن المنبه رحمه الله أليشك لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وده أشناه إن جئت بمفتاح له أشناه تفح لك يعني هذا وإن جئت بمفتاح ليش له أشناه لم يفتح لك لا إله إلا الله ذها شروط يذكرها أهل العلم وظنها تقدمت في الجلسات الماضية لكن نعيدها ولا غامل عمل إعادة إن شاء الله تعالى، لأنه يتقوى بها المراد أحدها العلم المنافذ الجهد الثاني الإخلاص المنافي بالشرك، الثالث اليقين المنافي بالشرك، الرابع القبول المنافي للرذ، الخامس الإنقياد المنافي للتك، السادس المحبة لما دلت عليه هذه الكلمة وأفادت ما تضمنته والشروط بذلك السابع الكفر بما يعبد من دون الله وبعضهم يدخله بعضهم يذكرها سبع وبعضهم يذكرها ثمانية ولا منافته فهذه الشروط دل عليها الكتاب ودلت عليها السمنة اصحية وأجمع عليها الأئمة وبهذا ينتهي شرح هذا الباب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المنين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله علمكم شيخنا الله خفيفكم الله يعني هناك مسألتان هامتان أحببنا نعرضهما عليكم يعني هذا المجلس أزيدتم بارك الله فيكم هناك مسألتان همتان مسألتان عاجلتان لو أزيدتم أن أعرض عليكم عليكم هذا المجلس بارك الله فيكم الله يحفظكم جميعهم يعني أنت نعم بارك الله فيكم آه المسألة الأولى آه حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وكذلك الذي أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يالني منكم أولو الأحلام والنهى فهنا هذا الحديث الأمر في الحديث الوجوب هذا أولا أمن غير الوجوب والسؤال الثاني هل إذا فنجيب على السؤال أول شيخ طيب تفضل شيخنا مبارك الله الذي يظهرني أنها الحديث على ظاهره نعم يتضمن أمره صلى الله عليه وسلم بأن يليه قل الأحلام والنهار نعم ومعنى يليه يعني في الصف الأول نعم وليس معناه أن يفرد هؤلاء في الصف الأول لكن يلي الإمام كل الأحلام والنهاد يعني العقل وأهل الفضل والعلم والحكمة في ذلك أنه إلى هذا الإمام أمر يفضره من خروج من الصلاة أو حصل عنده ما يربكه في صلاته لأن هؤلاء يتولون إصلاح الحال فإذا خرج لجم مكانه آخر وأتم الناس صلاتهم صلاتهم وإذا حصل عندهم ما بكم في الصلاة فإنهم يتولون إصلاح حاله بتمبيهه لا ما حدث, حدث في الصلاة بالخبل والله أعلم طيب بارك الله فيكم يعني يترتبوا على هذا هل إذا تأخر أولو الأحلام والنهى يعني أصحاب الفضل وأصحاب العلم عن الحضور إلى المسجد وسبقهم غيرهم ممن هم ليسوا في مرتبتهم الى الصف الاول هل من حق الامام ان يؤخر هؤلاء الذين سبقوا الى الصف ويقدم اولئة الاحلام ونهى الى الصف الاول ام ليس من حقه هؤلاء هم اشقطوا حقهم اه المكترض يتقدم اه مكترض ان يتقدم لكن مربع من أهل الصف الأول الذين يلون الإمام رجلا جليل القدر صاحب طول وعلم وفقه تتأخر له عن مكانه أرجو أن يكون مأجورا ليش الله تعالى أما أن يؤخر هؤلاء الذين سبقوا عن رجال تأخروا فهذا ليس من من السداد في شيء فيما يظهرون لأن هؤلاء هم استطح طار طيب الآن هناك بارك الله فيكم أثر عمر رجل العام الذي أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن, نعم عن, عن أبي عثمان النهدي أن عمر كان يأمر بتسوية الصفوف ثم يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان فقال السفيان يقدم صالحيهم ويؤخر الآخرين وكذلك أثر أبي النتاعب عند عبد الرزاق أيضا في مصنف أنه أنه أخر أو جاء دخل إلى المسجد وكانوا في صلاة العصر وقد دخلوا في الصلاة فقام فأخذ من كبي قيس ابن عباد وهو يعني من الصغار السم فقام مقامه وأخره إلى الصف الذي بعده ثم لما انتهت الصلاة ذهب قيس إلى أبي فسأله فقال أبي إنما أخرتك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن يصلي في الصف الأول المهاجرون والأنصار فعرفت أنك لست منهم فأخرتك وفي رواية ما احتج بحديث لياليني منكم أولو الأحلام والنهام ما هو الجواب على صحة هذا صحة هذه الآتاء أن أولئك الصحابة رضي الله عنهم أمير المبيك، وثاني، فهذا ليه أمر تخصيصه بالصحابة لأنه بيقار المهاجرين والأوصاف، هذا يخصص بالصحابة نعم لأن الصحابة لهم من المنزلة تسمى المهاجرون والأوصاف لهم ليس بغيبي. نعم. نعم. طيب. بالنسبة لصنيع عمر أنه كان يقول أنه كان يقدم هذا ويأخر هذا. يعني لا يدل هذا على أنه يعني كان يقدم أهل الفضل كما قال سفيان يقدم صالحيهم ويؤخر الآخرين يعني لا يدل هذا على ما الصحابة فاهموا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم من أمره ليالني من قوله الأحلام يقولها أنه يقدم وهذا أثر عمر أقول أثر عمر لا يخالف أثر أبيتنا نعم الصحابة نعم تسيم الآجرون والأمصار لهم من مكان في مانا نعم يعني لا يعمم هذا الصنعة والله هذا لا لا رتّعمة وقد تشرت بنفسه لا نعم أو لا ولكن فهمون الشخصي دين الله نعم نعم ويعرفون ل لعلمتي قدرهم أما قومنا اليوم أمم نعم كسي يستخدم الجهل بهذه الأمور أيوة نعم نعم نعم لكن بارك الله إن وجد في قوم يعني يفهمون أو بين مثلا طلبت علم هل يستحب إلى يفعل هذا أم يعني أن يقدم الأعلم والأحفظ الاستحباب, الاستحباب هذا لا أشكال عندي بيه ذلك أن نأخذ بخواطر نأخذ الآخرين هذا لا أشكال عندي بيه لكن يهجم الإمام على رجل قد تقدم وقد يكون كبير السن فيؤخره حتى يضع مكانه صغير صغيرا الناس لا يدركون هذا وفي الأثر قال ما أنت نعم. بمحدث الناس من أحد أمر لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم به فتن نعم. نعم لكن إن فعل هذا مع الصغار شيخنا بارك الله فيكم يعني لو رأى شبابا أو صغارا ورأى من, من, من أهل الفضل والسن كذلك من هم أحق بالصف الأول يعني لا ينبغي عليه أن يفعل هذا أم أنه على الصغير أن يحتجب أنه الذي سبق يعني إلى الصف الأول وكما قلت لك الصحابة لهم من المكانة ما لهم ثم الصحابة ومن عشرهم من الخيار الكابعين يعرفون أشكام الله نعم ويوقرون الأئمة نعم نعم بارك الله فيكم. النصارة الثانية الحديث الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. ف فقال ابن عمر لبنال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال لا يقول هكذا وبسط فهه وبسط جعفر ابن عون كفا وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق هذا الحديث هل يستدل به على أنه من السنة أنه إذا دخل الرجل إلى المسجد والناس يصلون أن يلقي السلام وإن في الصلاة أولا هل هذا شاع لأن بعض الحوادث تكون الزمان والمكان. زمان والمكان. ثم هل يعني كان يصلي بالناس او كان يصلي وحده؟ كان يصلي وحده وصار كأنه كان وحده. هذا هو. يصلي وحده. الذي يصلي وحده أمر وأخذ. بخلاف ما اذا كان الناس قاموا للصلاة وكبر فبكل فلو كل فلو سلم كل داخل حدث تشويش على الناس. نعم. No, نعم. No. لا. لأنه أشكال. إذا كان المص ف إذا كان المصلي وحدة أنا مقيم عندي مس واسع. إذا دخلت على رجل مسلم أو دخل رجل على بيت يصل يصلي أو دخل رجل على بيت زوجي يوم وهم صلوا. نعم. No. الشمل عليهم طرب أو طربة المغرب في ذلك ابن باش. نعم. أشكل علينا بركة الله فيكم أن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فين أوين العلامة الألبانية في السلسلة الصحيحة لما تكلم عن هذا الحديث نقل قول الإمام أحمد وإسحاق النراهوي إسحاق النراهوي في مسائل المراوية النراهوي نعم. إتحاد. أهونيا آه هذا زي لغة محدثين نعم إيه لغة محدثين نعم لغة نعم بارك الله فيكم سيف في, في مسائل المروزي أنه أنه أن المروزي قال قلت لأحمد يسلم على القوم وهم في الصلاة قال نعم فذكر قصة بلال حين سأل ابن عمر كيف كان يرد قال كان يشير قال إسحاق هو كما قال الشيخ الألبني استدل أو يعني بالحديث وبقول الإمام أحمد وقول إسحاق على نوع من السنة أما إذا دخل المسجد وجدهم يصليون أن يسلم ولكن يعني كما تفضلتم الحديث لا يدل لا يدل وحده على هذا لأنه هذا لا. أنا والله أنا على مظاهرة من الحديث نعم نعم وما قاله هذان الإمامان أولا لا يعد يكون اجتهادا منهما وثانيا القوم هم يصلون القوم شم جنس نعم أه؟ نعم نعم الواحد واحد ها ايوه أه يعني جعل كل داخل يسلم على المصلين ها في هناك تشويش ما يعكر عليهم صلاته هذا هو هذا لاننا صرنا نعاني من هذا في المسجد ان اخواننا يعني يحتجون هذا الحديث و وب... وبقول الإمام لا لا لا الحديث تُخذ على فهم السلف هذا هو. نعم مم. إذا كان الصحابة يفعلون نعم لا يقل إلا هذا. ها؟ هذا يحتاج إلى دليل من عمل السلف هذا هو. ويجب أن يستعمل عمل السلف في فهم آيات وسباب والس... القرآن والسنة. نعم ولا يوجد أحد يستقل بفهمه عن فهم السلف. نعم. فلا يهم فهم السلف. لا. إلا جاهل أو صاحب هواء هذا قدر شيخ خالد لم تفي بالحديث معك ومع من يستمع إلينا حبيبكم. من أبناء أو بناتنا عبر أمسكم وطفقكم الله أفضل. السلام عليكم ورحمة أفضل. الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزاء شيخ خالد أفصل الله عليكم <تصفيق>